قلنا بنتكلم المرة اللي فاتت عن الصلاة الربانية وقلنا يا أبانا الذي في السموات ونكمل يوى تقدس إليكم ونسبحة المرة اللي فاتت يعني ايه كلمة السموات وإحنا بنبعو هذا الأرض السماوي على الأقل في كلمة السماوات معنى أدانا الذي في السماوات يعني الأرض الذي لا يرى بالحواس مرتكع على مستوى المادة بمدن شفوس فهو المرتكع عن حوال سنة هذا الإناء غير المرئي وغير المدرك هو اللي نتكلمه أول حاجة نقوله ليتقدس اسمك ليتقدس اسمك يعني ايه عبارة ليتقدس اسمك اسم الله خدوش بطبيعته وليس محتاجا لأن يتقدس من الناس ومسلحة قدسية هو بطبعه قدوس ونحن نصلي ونقول قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت فاسمه بطبعه قدوس ونحن لا نقدس اسم الله اننا نريد ان اسم الله يكون مقدس في حياتنا وفي استعمالنا زي ما هو خدوش بطبيعته زي ما هو خدوش بطبيعته فلا يحدث ان شخص يتجرأ على اسم الله بما لا يليك فكأنه لما نقول ليتقدس اسمك فأنها صلاة مرفوعة من أجل الإلحاد الموجود في العالم فأنها صلاة ظنية مرفوعة من أجل الإلحاد الذي في العالم الذي ينكر وجود الله أو الذي يحزى بوجود الله أو الذي يتكلم بكلام لا يريق عن الله نفسه أو الذي يشكك الآخرين ويواشرهم ليتحدث اسمك وصف هؤلاء الناس يا رب أي نطلب أن هؤلاء الناس يعرفون اسمك ونطلب أنهم يقدسون اسمك وطبع لما إنسان ليقول ليتحدث اسمك ويتذكر مثلا 700 مليون واحد فسسين من ربنا أو 400 مليون أو 450 أو مليون في الهند لوا عبد ابراهما ربنا ما ربنا, ربنا برهما أو ربنا بوزة أو ربنا أو ربنا أو الناس الذين يعبدون الارواح او يعبدون الجدود او يعبدون الخيالات او الملحدين خالص من من الناس اللي ينكروا وجود الله خالص يعني مش يعبدوك عن وجود ولا برحمة لكم ده مفيش الاخرار وجود ملايين من الناس ومئات الملايين في البلاد المرشدة فإذن بالقول يتقدس اسمك يا رب وصح هؤلاء ايضا يتقدس اسمك ممكن ان تقال على الذين يجدفون على اسم الرب ليجدفوا على اسم ربنا لأي سبب او من غير سبب رب. انك ربنا, ربنا اي عم يسلعون ربنا ده ما تخلين الحم او كثير من الناس لا يقدسون اسم الله نتيجة ربما مشاكل حلت فيهم أو نتيجة بيقاظ حلت فيهم أو نتيجة كلوات صلوها وظنوا أنها لم تستجب وأن ربنا مش واخد ماله منهم فبدأوا يتكلموا كلام مش كويس على ربنا يتكلموا كلام مش كويس على ربنا ويجذبوا على اسمه ويظلون ان الله لا يرى ولا يسمع او ان الله بيقبل الظلم في الارض او ان الله تاكد على الخطار ما بيعطقهم شي او ان رفنا مش تاكد المساكين وغتركهم زي الناس اللي قولك رفنا موجود في السماء ومش روح تاله من اللي على الارض عايش في السماء ومش كامل على الارض او ان رفنا سامح في المظالم التي تم الدنيا وكلام كثير على ربنا فإحنا بنقول له لا يا رب ليتقدس اسمك يتقدس اسمك في السعة وفي البيت ليتقدس اسمك في وقت الراحة وفي وقت التعب ليكن اسمك مباركا في كل حين تمام زي أيوب الفديق الذي نشفج عبارة ليتقدس اسمك في حياتك لما حل به الخراب من كل نحية البيوت تهدثوا ليالماسة والغنم والبغر والجمال والأسل كل دي اترقت فقال الرب أعطى الرب أخذ ليكن اسم الرب مغاركا في كل حين ربنا يتقدس اسمه حتى لو كل حدا راحت هو ربنا برض الحنين هو هو وربنا الصيف هو هو وربنا الراعى الثالح هو هو مهما حصل لكن نسمع معناه إنسان يقولوا مرد وإيه ده يا رب انت مش تاخد ذلك كل إيه اشتايف كيه ده كله ده انت فين انت فيه, فيه؟, فيه؟ ويزعى مع ربنا لا يا حبيبي قل يا رب يتقدر اسمك اسمك فالح وهو فالح وانت الله محبة وانت برضو الله محبة اسمك هو هو حتى في وقت الضيطة وفي وقت الضعب وفي وقت السجر انت انت لا تتغير فكأننا ايضا نصلي من اجل البلاد الملحدة ومن اجل البلاد التي لا تعرف الله ونصلي من اجل الناس الذين يجذفون على الله انهم يبطلوا تجريتهم ونصلي من اجل الناس الذين تحزهم الضيقة وتحزهم الان العالم الحاضر فيصبح اسم الله ليس في جماله الاول وليس في محبته الاولى بالنسبة له يتحدث اسمك ايضا بالنسبة لاستخدام هذا الإسم ما فيه لازل يستخدمه إسم ربنا في اللحو والعبس وفي الأغاني ويمكن تعجبه غنية ونطيفة ولا نقطة نطيفة يستخدم إسم ربنا الثالث ويخيط ويقول الله الله يعني يا ربنا بيماجد إسمه لأن الله يعني خرجك نحن نقول لا يا رب يتقدم اسمك ويستخدم في استخدامك اسمك في اللعب وفي الغنى وفي اللهو وفي العبد وفي الكلام الصادق هذا وفي الاعجاب النقطة الوحيدة بالحكايات وبالحجج ليتقدم اسم ربنا استخدام مثال نقول لا يتقدم اسمك كمان يتقدم اسمك في الوصية التي تقول لا صمت باسم الرب إلهكما قلنا اللي بيحمس بكث واللي بيستخدم اسم ربنا في الشرقة والمليانة ويسهد ربنا على كل حاجة على كل حاجة حتى في واحد بيسرق ويجيل وقول يا جنة حتى النجد وقال له لا ربنا أهو اسم ربنا داخل في كل حاجة زي الناس قال اللي يقال لن الرجل اللي بنقوله ما يتصل فيه ويقول لي يعني خلي بالك اسم ربنا بنقول لي اتقدس اسمك لا يعني لا يستخدم في البعض ما يستخدمش في الحاجات غير المقدسة يكون اسم ربنا محافظ التمرار بالخشوع والخضوة والتقليل والكرامه والبذل لذلك احنا لما بنذكر اسم ربنا بننحني نقول قدوت الله ونحن يعني اسمك يا يقابل بالخشوع والاحترام ويقال ان السيد من السادة كان دائما يحلف كثير ويحلف كثير وبعدين كان عنده عبد نسيحي وما يحبش الحيثان كان كل مرة يقول والله العظيم العظل العبد رح ساجد على الأرض الراجل يقول يروح يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول ربنا العظيم مع درسة معظم اللي يسمى على الأرض لغاية لما هذا الشيء اتخذ وخشوع هذا العبد انتقل إلى قلبه وبقى يشوفوا بيقابل إسم ربنا هذا الانشناه وهذا السجود فهو نفسه من جو الخشوع دخل الى قلبه وبطل له الحلفان ازاي كده ربنا يستخدم في الشرب او المنان اذا انش اسمك برضو يبقى الواحد يبطل الحلفان ويبطل في استخدام ربنا في الشرب وليعليه لا يتقدم اسمك لازم في الاول نعرف ايه هو اسم ربنا ده ايه هو اسم ربنا اللي بالهل اسم اللي يتقدم نفكر من الحكاية دي نخصت وردت في في ها 1 3 ننوح وان رائده اللي هو رقنا اتاله ابنه شمشون فحصل انه ستعله لما ظهر رقنا حيئة ملاك وقسره بولاده الابن فهو سأله قاله ما اتنى. فقال له لماذا تسأل عن اسم روح عجيب؟ لماذا تسأل عن اسم روح عجيب؟ عن كلمة عجيب دي أتأق عليها شوية وأخذ ما في سفر إشعياء النبي إصحاح تسعة لما هال أول لأنه يولد لنا ولد ونعطع ابنا وتكون الرئاسة على كتفه ويدعى اسمه عبيبا مشيرا هلاءا قبيرا أبا أبديا رئيس السلام أبي اسمه هل لما نقول له اسمك اعوذ يا رب فليتقدس اسمك لان اسمك عجيب اسمك عجيب لا شيء اعجب منه العجيب الذي لا يدرك ولا يرى الذي وجهه عجيب خلقت السماء والارض وكل ما فيهما الله العجيب الناسي على اجنحه الرياح اللي يسبح على الميه اللي انتقر الموت العجيب في تجسده العجيب في اخلاقه لذاته العجيب في قوته في عجيبه في اقمته بالنوتة في خلقه من العدم العجيب في كل دين يعني تحور اسم ربنا العجيب لبرد ان ما يعمل الله كل يد العجائب لك انت هو صانع العجائب وحدك جواب النبي يقوله عجيبة تنجيل اجهاداتك يا رب عجيبة تنجيل اعمالك ربنا العجيب ان الواحد ينظر الى اسمه فيقدسه لانه عظيم جواب قال ليس لك شبيه في الانها يا رب ليس مثلك لان اسم ربنا عظيم كل ما ننظر في رقنا نتحكر ولغاية آباؤنا كانوا لما يتأملون في الله يزهلون يزهلون من حظم تربنا الله الذي لا يدركه عقل إلا أعماله فوق الفحص فوق الاستقصار حكمته التي لا تدرك قلنا رب انت عجيب عجيبك في كل اعمالك عجيبك في كل اعمالك انت عجيب اللي تخلي الجنج اللي تعمق بالحربة يؤمن ويصير شهيدا انت عجيب اللي تخلي اريانوس الوالي اكثر واحد عزب الشهداء في عصر ديوكوليديانوس يصير ايضا مؤمنا وشهيدا انت رب عجيب اسمك عجيب نحن اقيل لك من الاسمان لا يمكن ان احنا ندركك يمكن كل واحد كل واحد يعرف شخص اخر يعرف اسم ام ربنا سلا يمكن ان نعرفه باسم الوحد يعني كل حالة من الحالات ليها إله ومش عارف إيه اسم يسموه الرب يسموه يحوى يسموه أدوهج يعني يحوى يعني الله الكائم الذي كان الله الواجب الوجود الله اللي يجبني سمي اسمه مرة قال انا الاول وانا الاخر انا الالف والياء البداية والنهاية قرر لم يحور اله وبعض لا يكون. الله الذي لا بداية له لا بداية له الله غير المحدود ولا يوجد غير محسوس الا هو الله القادر على كل شيء الله ضابط الكل كان اسم ربنا لمنظرنا أسمعه أنه هو قدوس ولما أصلا رفين كانوا بيصلوله كانوا بيقولونه قدوس قدوس قدوس اسم عمانويل الذي تكثيره الله نعمة بذل عمانويل إلينا يعني يتألم معنا اسم يسوع الذي تفشيره مخلص يعني يا مخلص أيها المخلص ربنا <تصفيق> اسمه الراعي اسمه الأرض اسمه الحافظ اسمه الشاشر <تصفيق> كل حاجة دخلت <دحنا> باسمه <تصفيق> يعني ما قلت اسم ربنا ما قلتش أحفره في كل موحدة وكلها أسماء مقدسة، كلها أسماء مقدسة. لما تبيك الأستاذ الغيروري أن تأمل في اسم ربنا. نقول أيق الشاهد الذي كان أتائم إلى الأبد. نقول غير المرئ، غير المحوي، غير المستحيل، غير المفقود. لا تفكر ربنا وفي اسمه. ونجد اسم ربنا عليه لا فيه ولا تصل الى نهايته فهل نقول يا رب اللي يتحدث اسمك لان اسمك عظيم لا يوجد اسم اعظم من جديد معنى تسمى الناس باسماء لا يمكن يجد اسمك احسن من اسمك عشان هتنفده لما جنجد اسم نظيفه يا نحط بجمدها كلمة عبد كذا نقول عبد الله عبد المسيح عبد البدوس نصلي ونقول يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليحرك الناس عظمت هذا الاسم ومركب هذا الاسم ويمدلون هذا الاسم ويقدسون هذا الاسم ويذكرون هذا الاسم على توانيه <تصفيق> اسم ربنا عظيم وأيضا محبوب يعني داود النبي كان يقوله محبوب هو اسمك يا رب فهو فوج النهار تلاوتي اسمك أنا بحبه هل تنفيذ ابقى مرض السمراس على الثاني للسمراس بجد مجزة للمعور اسمك للعزين محبوب هو اسمك يا رب فهو طول للمعار سلاوتي ونقول في حلو اسمك ومبارك في أفواتك الجيديك حلو اسمك ومبارك في أفواتك الجيديك ونقول له ايه تاني ونقوله أن يغل اسم الممنو مجدًا أن يغل اسم في في ساعة رب يسوع المسيح. نقول يا رب يسوع المسيح مخلص يعني بيجي فرح لنخذنا لما أتكر اسم الرب أفرح لما أتكر اسم الرب أفرح مجرد ذكر اسم ربنا معزم مجرد ذكر اسم ربنا معزم لأنه واحد يكون موقوع في ديقات فوق رأسه مش قادر يحتمل والهم فوق رأسه والتعب وطير وكل مشاكل الدنيا. ورص ما تعبان شعبان ومتجاوية واحد يقول له يا اخي قول يا رب يا اخي ايه قول يا رب شتك ربنا. ربنا اول ما يذكر اسم ربنا يا جعزة لان اسم ربنا معادي نقول له ايها الملك الجماعي المعادي اسم ربنا معادي أول والما الواحد يفكر يقول خلاص ذا من المثل القصص اللي بتقال أن مرة مدرّس وسنجيزه خرب في رحلة وناموا في صندوق السنجيز أول ما حط رأسه على المخدة آه... نام في ثمانية نومات والمدرّس ساعة في مشاكل الدنيا وتعبهم إلى بسنه مرة ساعة ساعتين ثلاثة ما جلسوا. راجعها الشيخ بتاعه قال لي انت ازاي عرفت ان وانا اللي جاي طول الليل لكنه بسطر مبادئ وقال له انت تؤمن ان الله كان بيدبر الكون قبل ما تتولد الله طبعا كان بيدبر الكون قبل ما تتولد قال له طب وانت لما هيدبر الكون بعد ما تموت طبعا ربنا هيدبر الكون قبل ما وبعد ما قال له طب يا ريت تشرح واثمان انا لما اعرف ان ربنا هو المدبر وهو اللي بيدبر كل حاجة انا هو الثريح لانه هو المدبر وبالكل انا مدبر كل احد تعهدنا بخلافك اسمه المدبر لما اتكر ان ربنا جفه البعطي والبعطي بسقاء الثريح واعرف ان كل طلباته بالثبات اسم ربنا معزي لما الواحد يفكر يستريح حتى وجده آبائنا كانوا يتعذوا بترجات اسم ربنا باستمرار. غارب محبوب هو اسمك يا رب فهو طول النهار تلاوتي طول النهار بقول يا رب يا رب يا رب يا رب في كل وقت يا رب في حالة الحب له يا رب يا رب بحزك وفي حالة نتيخة بقوله يا رب كن بالك كلنا عايزة وفي حالة الشكر يا رب قد أخيرك واسم ربنا يحيد على الإنسانه في كل نواحي العواطس ربنا موجود ربنا على الإنسان الواحد يرسل لذلك كم فيها بيقلوا الثلاث يا رب يسوع المسيح مخلص الصالح يكرره ألف مرة عشر ثلاث مرة ألف مرة طول النهار اسمه على الإنسانه حلو إسمك مبارك في أخوات قدي فيك يا رب يسوع المسيح وخلي السفاق اسم ربنا اسم عجيب جيل كل الصفات الحلوة ويجمع كل الصفات. واسم ربنا اسم محبوب يعزي كل الضعادة واسم ربنا عيزا اسم قوي اسم قوي جيل سرسعت له السياطين وتحياف منه كل الأرواح المجتة مجرد كل شي رب بالاستفادها المعلومات ايه انا اريد ان اقول لي اقول لكم مقاتلة اتذكروا قصة الساحر كبريانوس الذي استخدمه واحد من الناس على سنة يجد له مرسينة اللي كان بيحبه. مجرد ان الساحر ذكر اسم هذه الإنسانة وفديدة اتتم بحراء ارتعدت السياطين من مجرد ذكر اسمها اسم هذه السبيل فكم بالأولى لما يذكر اسم الله لما يذكر اسم الله تتخاف السياطين وتتجعب لأن اتلاقي ربنا دخل في القلب. والثاني وأيضا بذكر اسم الله بيحضر الله وتخاف الثياتين ليه بذكر اسم الله بيحضر الله لأنه بيقول حيثما اجتمع اثنان او ثلاثة باسمي فهناك اكون فوصاتهم اول ما يكون فوصاتهم الثياتين في الافوصاتهم على اوزنك فلذلك لما اتدخل اسم ربنا الثياتين بتاخد بعد اوزنك سأتمن نفسي قوة قوة قاربة للشياطين ولذلك نجد ان جاود النبي لما وقف قصاب الله وقف قصاب الزايد قال له انت تأتيه بسيط ورنك وانا عاشيك بإيه لإسم رب الجنود لان هذا الاسم هو اللي بيرعب سياطينك هذا الاسم. أنا اللي ملعى الشياطين فيك. تقول يا رب ربك يكون موجود يبتدي اتخاذ الشياطين وبهذا الشكل كان داود كان داود يخرج الشياطين اللي اتخاذ لأن أول ما يقول ما زميره فيه إسم الله سرتعد الشياطين من اسم ربنا فتخرج ودخاف <تصفيق> تذكر اسم ربنا لتذكر وتتذكر كل خير موجودة الى جوارك تذكر باسم الله الحول حتى فيه بعض او خطار او كلامهم لعبارة باسم الله الحول باسم الله الحول في الفقره دي بتاعه الثانيه لما اتقيس فكر الرسول دخل الى الهيكل وكان هناك اعرج عند باب الكنيل بيطلب منه حسنه قال لي ليس عندي ما اعطيك انا عندي حاجة اديك لكن انا اقدر اديك حاجه اديكني اسم ربنا يسوع المسيح واسم ربنا يسوع المسيح اسمه ايه واسم ولما الناس اجتمعوا حوالين بطرس وحوالين يوحنا نائي بأي قوة استطاعوا من تعملوا كده قال لهم يا ناس ليس بقوتنا أو بتقوانا جعلنا هذا الذي يمشي هم ليس ايه بإصلي يا قوة الناظري اللي انتم صلصوه وقضلتوه وبهو هذا كلام شكم ربنا في قوة على كم جدي أخي بتقول يا رب يتحدى شكمك لأن اسمك فيه كل هذه القوة في كل هذه القوة اللي تصنع العجائب لأنك لم يصلوا وتزعز على المكان من صلاطهم كانوا بيقول يا رب اعطي قوة للناس اللي هم يخدموا والتجري عجائب باسم تتاج يسوع لهذا الاسم تجري عجائب فتقولي عندنا قوة كثيرة نحن لا نستخدمها عندنا قوة اسم الرب لا نستخدمه وعندنا قوة صليب الرب لا نستخدمه في قوة محيطة لي عشان كذا الانسان اللي يشعر بالقوة الموجودة في اسم ربنا بيمال هذه القوة بيمال هذه القوة في حياته نقول قدوس الله قدوس القوي قدوس ايه القوي قدوس الله قدوس القوي ايه لما تذكر اسم ربك كده لتفعل بكل موجود معك ان ترك في هذه مر الوض لا اعاق شر ايه لانك انت معي في اسم قوي موجود معك هو اسم الله صباحة جديدة اللي جاءت لها التعبير العام لما واحدة ابنها ماشي ووقع على الارض قلوا اتمنى عليك يعني اسم الله عليك على اسم ربنا يسر عليك يحافظ عليك يقويك ما يخليك في إجرال الحالة لما تقع ما تنبرك اسم الله سلم عامري الناس بيقولوا يمكن مش ذلك هم منها لكن هي نحنة اسم ربنا العديد من الناس عاشوا بالأفراد الأفراد ضيعا أحيانا الإنسان الذي يقدس اسم ربنا بيستخدمه استخدام صالح والإنسان الذي لا يقدس اسم الله بيستخدمه استخدام شرير اسم ربنا محبوب واسم ربنا قوي واسم ربنا عزيز واسم ربنا قدوس كل ما نذكر اسم ربنا نستحي من الخطيئة لذلك اللي ناشي في الخطيئة ما يحبش يسمع اسم ربنا وقاد راحت ناشي في الخطيئة و وفي لولا من لاياجيز الحمراء وقاعد جنب بالباب والباب وبعدين تجيب له تير الخطيئة يقول لك يا اخي وما فلاش الموضوع تخلينا في اللحنة دي لانه بينكسس من اسم ربنا ويفعر ان اسم ربنا بيبكته ويوضعه اسم ربنا بيبكته ويوضعه فبقوا ان اسم الله ولو لفظوا طفل صغير فيه قوة لو فصل صغير اهان ربنا سأنق ولا ربنا شاير يرى ابراج القصص لأن اسم ربنا في حجزات وفي قوة صحيح يا رب فليتقدس اسمك هذا القوي الذي يخجل أجر خاطئ لما يذكر قصاد اسم ربنا يخجل أجر خاطئ والذي أمره يضعف أجر قوي لأن ما من يد إلا يد الله فوقها فلما تذكر اسم الله يتحس عن امامك اسم ربنا ليش قوته واسم قدوس يخاف منه اي خاضي ويختيتي وينجدش ولو كنت انت محارب الخطية وذكرت اسم ربنا تلقي نفسك انك ولو كانت محاربك الافكار المجدة ودخلت اسم ربنا تلاقي نفسك انكسحت من هو اسم الله يعطيك استحياء شداخل لأن اسمه ودوش يقول يا رب يتقدر اسمك وكيف انت تقدس رب اسم ربنا تقدس اسم ربنا في الصلوات والتسريح لأنك لما تذكر اسم ربنا بشكة عربة الرشوع والبركة بل يتقدس اسم ربنا في السلة ولذلك نبدأ السلة دائما باسم الله أول ما نسلمه الاسم جاب والاسم ربكة في جلال العسلين باسم الله الصوت نسلم باسمه لأنه قال كل ما تطلبونه باسمه يعطليكم ننصلي باسمه لانه بيقول لو اجتمع اثنين هم ثلاثة اسمي هكون بوضعتهم لذلك اسم ربنا ليه اهمية عندنا في اول صلوات من ربنا ربنا فقدت اسمك بان اسمك احنا بمجتمع نحن نجتمع باسم الله وفي كل بيس نكون فيها نفيس افاد الاسم ربنا بان كل بركة نأخذها بنأخذها باسم الله باسم الله وعطى كل بركة لما يجي كاهن يبارك اي انسان يقوله ربنا يباركك ياخد اسم ربنا ويحصه لان هو مصدر كل بركة هو مصدر كل بركة ما كان ربنا مصدر كل نعمة ومصدر كل بركة ومصدر كل قداسة ومصدر كل عطية عشان كده اسم ربنا ليه قيمة مزارك يليس يكون اسم ربنا على لسانك في كل المارك وهذا يتقدس اسم الله في قلبك هو مقدس في ذاته ومقدس في خباته لكن انت تأخذ قدسية في قلبك من قدسة اسم الله وتأخذ قدسية في فكرك من قدسة اسم الله تتقدس فكرك وقلبك لدربنا <تصفيق> اسم الله هذا الذي دعي علينا تعيذ اسم ربنا يتقدس لا تصمع خطية يجدد فيها على اسم ربنا بسببك يقول لك ادي المسيحيين بيعملوا كذا ولكذا لا وبالعكس اسم ربنا يتخذف اعمالك الصالحة ليه ليروا اعمالكم الصالحة فيمجدوا اباكم الذي في السماوات فاسم ربنا يتمجد بالعمل الصالح اللي انت بتعمله. لأنك لما تستطيع العطية الناس بيومك ربنا بسبب العطية الخاصة وبيتقرون ربنا بسبب العطية التي تعطيها لأنك بتقدس اسم الله بالعطية التي تعطيها وبتقدس اسم الله بالوصية اللي أنت بتحفظه في حياتك اسم ربنا بيتقدس الناس بيتعودوا لقيمة ربنا حياتهم. لما يلاقوا العامل الصالح يقول لك صحيح الدين بيجي الناس بروح طيبة صحيح ربنا لما بيدخل قلب الانسان بيجيه هذا طيبة صحيح ربنا لما بيعمل في الانسان تلاقي الناس يتكلموا عن ربنا لما انت بتعني العامل صالح عايز ربنا يتقدس اسمه اشتغل فيه. بيقول ما ايد الله في ارواحكم وفي اجسادكم التي هي الله وحيث يتقدس اسم ربنا ايضا بالقراضة وماشي بكلمة ربنا ولذلك المسيح في ثلاثي الطويلة للآس في يوحنا 17 الكلمة جميلة جدا قال أن ايه انا اظهرت اسمك للناس الذين اعطيتني انا اظهرت اسمك للناس انت كنت بتكلم تقول لي يتقدس اسمك قل لي يا رب انا اظهرت اسمك للناس الذين اعطيتم لهذا اخذت اسمك على الارض لان انا اسمك وسط الناس اعرفتهم كلامك اعرفتهم شخصك واصفحوا يمجدوا الان الذي انا اتكلم باسمك خيري انت تمجد اسم ربنا في حياتك وبأعمالك وبكرامتك ويصبح اسم ربنا محبوب أمام الناس. أنا بساعي من الاستفتاء اللي يخوف العيال من ربنا، وبيصدقون اسم ربنا. كل ما لا يأمن حد على ربنا يتعب. ربنا يوديك النار. ليه ما تجت؟ يخلي اسم ربنا يخوف العيال، يسبي تصدق ربنا بالشكل اللي اسم ربنا محبوظ في نظر الناس اسم ربنا الحنية للحلم لما جد المسيح يحدد ربنا في الناس قال لهم ربنا ده السماوي أبوكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه وكلها أبوكم الذي يرى في القفاء وجازيك علامية أهدي يحدد الناس ربنا أن تقتل اسم الله حدد الناس ربنا اجيهم صورة عن ربنا الضيب عن ربنا الحنين عن ربنا المصير عن ربنا القط عن ربنا الراعي عن ربنا القادر على كل شيء المعضي كل احد اللي هو الوساكل في السماء لكن ناظر للمتواضعات التي على الارض تعطيهم الرجاء تعطيهم بالحب فلت ربنا الله اللي هو محبه لهذا يتحدث اسم ربنا عن الناس والناس يحبوا اسم ربنا ويحبوا يذكروه لكن ما اتطورت ربنا ما يشكر فارج وقاعد يقود الناس وصابه ربنا لأي جهنم فادي عايز الله لا ربنا مش كذلك فيما تتخلم عن الله الحناجين ده نوع من انك انتا بتقدر اسم الله على الارض انا اظهرت اسمك للناس الذين اعطيتني اجدتم شكر جليل عن ربنا اعترار كان الملاك المبشر ليقدر اسم الله لما قال انا اشكركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب ولد لكم اليوم مخلص يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص صعبه من خطاياه الأول معرفة أنه اسمه مخلص وإنه يخلص صعبه فالحمد ربنا وإسم ربنا تقول له فهي عربي اسمه حل أنت المخلص أنت المخلص الطيب اللي دايك يرفع الحل عننا مش تحط حل فوقك ساشنا حتى كده تتنظر النسيح كان بيتضايق من الكتب والشريكين الذين يحملون الناس أحنا العزرة الأن عشان يخافوا من ربنا لا احنا مش نخوف الناس من ربنا هدف ربنا بطيب وحنين ولطيف وما فيش احلام انت ده علاو ونقوله انك انت اسمك حلو ومبارك في افواه خديدك اسم الرب برج حصين يلجأ اليه الصديق ويتمنى ده ربنا ده الحجم الواتع اللي انت تنتجه اليه هو القرق الحصير اللي كل ما يحجم عليك الاعداء تدخل دوه وتجد نفسك من السريح ومصور ولذلك في كل بيقة تقول يا رب في كل نعمة تقول يا رب في كل حياة تقول يا رب يبتدي يومك باسم ربنا وتنهي يومك باسم ربنا واسم ربنا يتاجعك وانت رايح وانت جيد وانت ماين وانت شاحل وانت بتصلي وانت بتاكل وانت اسم ربنا على كل حال هذا الذي في السنوات لأنه قبل اسمك نتخدم